بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يحدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا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 وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَذَقًا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضَ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا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 قل إني نيء جيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغم من الله ورسالته وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُنَا رَجَهَنَّ مَخَالِدٍ فِيهَا أَبَدًا